اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا نريد ان نقول شيئا يثبث الناس نقول انا لا نقول شيئا جميع حسن يا مسديقتي صديقتي سأكلمك يا تروس منين كلمين؟ بكلمة يعني ساحرة شيخ البيع أنكم كلمين؟ كلنا دفاعهم كلمين؟ يعني بعض الناس يدعمون أنه أن شيخ البيع لا يعرف أخواني ينسروا هكذا ما يصبح؟ طبع بعد بعد طبع بعد, بعد. أقول بجانيا <تصفيق> أنت تقول هذا؟ أه أه أهودهم. لننتهي وصل الصلاة شكرا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الرابع في شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله لها المجلس واتقله الجنة بغير حساب وكان هذا المجلس في ليلة السابع والعشرين أهل الله المحرم لعام الرابع والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه الصوره لكفتهم وقال <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هديه اما بعد ف هذه الصوره صورة العصر هي الدليل على المسائل الأربع التي أشار إليه المصنف رحمه الله فيه ما سبق شرحهم وصورة العصر من الصور المكية على الراجح وللإمام الشوكاني رحمه الله تعالى جزء صغير ونسماه بالنشر بالنشر لفوائد صورة العصر ذكر فيه عددا من الفوائد المتعلقة بتفسير هذه الصورة ومن هذه الفوائد التي ذكرها قوله لقد كان لهذه الصورة شأن عظيم عند السلف كما أخرج التبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان هذا كلامي انتهى كلام الشوكاني, انتهى كلام الشوكاني <تصفيق> أخرج وانا من طريق حمد بن سلم عن ثابت البناني عن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة قال كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا التقى لم يفترق حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخره ثم يسلم أحدهما على الآخر قال علي بن المديني وشيخ البخاري اسم أبي مدينة عبد الله بن حسن وقال التبراني لا يروى هذا الحديث عن أبي مدينة إلا بهذا الإسناد تفرد به حماد بن سلمة ولكن الإمام الألبني رحمه لقد صححه كما في السلسلة الصحيحة وهذا الحديث بلا شك يدل على عظم شأن صورة العصر عند الصحابة وأنهم كانوا يعني يعتنون بها أشد الاعتناء رغم صغرها نذكر ما تيسر من تفسير هذه الصورة الكريمة نظرا لأهميتها التي بيناها الآن فقال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر أقسم الله عز وجل بالعصر والعصر مخلوق على اختلاف معناها الذي يأتي ذكره الآن والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته ولكن المخلوق لا يجوز أن يقسم بالمخلوق يعني لا يجوز للعبد أن يقول والعصر على سبيل القسم ولكنه طبعا قالها قراءة للصورة هذا أمر آخر يعني إذا تلوت الصورة إن الإنسان اللي في غسرة هذه تلاوة أنت لا تقصد القصم بالمخلوق وأما إذا قلت هذا في خارج القرآن يعني أقسمت على صاحب لك قلت له العصر لا تفعل كذا هذا لا يجوز لا يجوز أن تقسم بالعصر لأنك مخلوق ولكن الله سبحانه وحده هو الذي يقسم بما شاء من مخلوقاته فلا حجة لمن ادعى جواز القسم بالمخلوقات لما جاء في نحو هذه الصور من أن الله يقسم بمخلوقاته والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا غشاها والسماء وما بناها الى اخر الصوره هذا كله من من قسم الله بايه من المخلوقات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قانا كما في حديث عمر في الصحيح لا تحلفوا باابائكم من كان, حالفاً من كان حالفا فليحلب بالله او ليصبط أوه. في الحديث الاخر حديث ابن عمر الذي اخراجه ابو داود وغيره بسند صحيح عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك أوه. في رواية فقد كفر فلا اه يجوز الحلف بغير الله او بيغير او مغاير اسم من اسماء الله او صفه من صفات الله فهذا بالنسبه للقسم نعم والواو هي احدى حروف القسم اه واما العصر فقد اختلف فيه على قولين القول الأول قيل إن وسم للزمن المطلق كما قال ابن جارير في تفسيره وسم للدهر هو العشي أي الليل والنهار القول الثاني أن العصر أي وقت صلاة العصر أي المقصود صلاة العصر يعني أن الله أقسم بصلاة العصر لم يقسم بمطلق الزمن هذا يعني القول الثاني هذا القول وجيه وليس بعيدا عن الصواب أن المقصود هنا صلاة العصر لأن الله سبحانه قد عظم صلاة العصر في عدة نصوص يأتي ذكرها الآن فلا, فلا يعني غرابة أن يقسم الله بصلاة صلغ العصر طيب من هذه النصوص النص الأول في كتاب الله في قوله عز وجل في سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الصلاة الوسطى على أرجح أقوى الأهل العلم هي صلاة العصر فخص الله صلاة العصر بالأمر بالمحافظة عليها مع أمره بالمحافظة على كل الصلوات ولكن ذكر الخاص بعد العام يدل على أهميته أن الله ذكر الصلوات قال حافظوا على الصلوات ثم خص من ضمن هذه الصلوات الصلاة الوسطى وهي, وهي صلاة العصر طيب ثانيا ما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتننيسي أوه. ممن أكثر البخاري قال أخبرنا مالك عن نافعن بن عمر وهذه السلسلة تسمى بيش السلسلة الذهب أحسنت التي اعتبرها عدد من الأئمة من أصح الأسانين وقد أكثر من الرواية بها البخاري في صحيحه عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأن موتر أهله وماله قال ابو عبد الله, فضل فضل الله قال يتركم وترت الرجل اذا قتلت له قتيلا او اخذت له مالا فقوله صلى الله عليه وسلم كأن موتر أهله وماله أي كأنه فقد أهله وماله آه. فهذه تبين عظم المصيبة بمن ترك عظم المصيبة لمن ترك صلاة العصر متعمدا كأنه فقد أهله وماله آه. ثالثا قال البخاري أيضا في صحيحه حدثنا مسلم ابن إبراهيم نعم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح أنه قال كنا عند مريدة مريدة رضي الله عنه في غزوة في غزوة في في غزوة في يوم ذا ذا ذات غيم أو في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط فقد عمله فقد حبط عمله هذا أيضا عيد شديد من من ترك صلاه العصر متعمدا والذي يترجح انه الذي يحبط هو عمله اليوم فقط لا يعني ان يح يحبط عمله كله هذا لا يكون الا للشرك الشرك هو يحبط الأعمال كلهم ها طيب رابعا قال البخاري أيضا في صحيحه حدثنا الحميدي وصاحب المسند المشهور حدثنا مروان ابن معاوية قال حدثنا اسماعيل من يدري من اسماعيل هنا في الاسند هو الذي يروي عن قيس اسماعيل عن قيس ومنئم وقيس من, من كبار التابعين امم اسمه اي عبد ابن ابي خالد وقيس هو ابن ابي حازم عن جرير ها جرير ابن عبد الله رحمه قال كنا, كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر وكانت ليلة, ليلة بدر كانت, كانت هذه الليلة هي ليلة البدر فكان, فكان القمر بدرا في السماء فقال لكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نعم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال اسماعيل وهو ابن أبي خالد افعلوا لا تفوتنكم افعلوا لا تفوتنكم <تصفيق> فدل هذا على فضل صلاة العصر وأنه من ترك صلاة العصر حتى يخرج وقتها فقد وقع في كبير من الكبائر إذا تركها متعمدا العظم الوعيد الذي ورد في ذلك الأمر هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا وبلا شك يدل عليه على رؤية المؤمنين ربهم في عرصات يوم القيامة وفي جنة النعيم وأن المؤمنين لن يصابوا بأي ضيم ولن يضروا برؤية الله عز وجل كما قد يصيبوهم هذا عند رؤية الشمس أو القمر فذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه كما لا يضرهم هذا عند رؤية القمر فإذا رأى العبد القمر ليلة البدر ولا يصيبه الضيم أو ليه أو الضرر إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون تقرأ بالتخفيف وتقرأ بالتجديد لا تضامون ولا تضامون في رؤيته الرواية الأولى لا تضامون أي بمعنى الضيم أي لا يصيبكم الضيم أي المشقة والتعب عند رؤية الله كما لا يصيبكم هذا عند رؤية القمر فإذا اجتمع الناس لرؤية القمر كلهم يرونه لا يصيبونه هذا الضيم واذا تجبيه للرؤية برؤية لا تجبيه للمرء بالمرء <تصفيق> يعني لا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه, أنه يشبه رب العزة بالقمر حاشا لله أن الله ليس كمثليه شيء ولكن المقصودة تجبيهه الرؤية أي أن هذه الرؤية التي أنتم ترون بها القمر لا تصابون فيها بالضيم لا تتعبون ولا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض للرؤية يعني ما معنى لا ينضم بعضكم إلى بعض معنى لكم إذا اجتمعتم في صعيد واحد الكل يرى القمر لا, لا تحتاج إلى أن تتقدم أو أن تتأخر حتى يعتطر القمر يعني لا تنضموا كما يحدث إذا أراد إذا أراد مجموعة أن يروا شيئا بعيدا لا يستطيعون رؤيته إلا إذا انضم بعضهم إلى بعض وتكالب العضوم على بعض حتى يروا جميعا كان هذا لا يحدث عند رؤية القمر الكل يرى القمر في, أي في كل مكان دون أن ينضم بعضهم إلى بعض أو أن يتزاحم ها؟ فكذا يكون عند رؤية الله عز وجل في الآخرة هذا تجبيه للرؤية بالرؤية لا تجبيه للمرء بالمرء والشاهد من الحديث إيه؟ فضل الصلاة قبل غروب الشمس وهذه طبعا يعني واضحة <تصفيق> طيب الحديث الخامس ما أخرج هو البخاري وأيضا من حديث عبد الله يوسف هو التنسي قال حدثنا مالك ولكن هنا خالف يعني لم يقل عن نافع كما في الإسناد الأول إنما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذا أيضا من أصح الأسانيد هذا الإسناد أيضا يعد من أصح الأسانيد رويت مالك عن أبي الزناد والذي يسمى بذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار لما يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرجوا الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون يعني أن الله خص صلاة الفجر وصلاة العصر بتعاقب هؤلاء الملائكة فهذه بلا شك نعم فيها فضيلة للوقت صلاة العصر وكذلك نعم لوقت صلاة الفجر هذا <تصفيق> أخرجه مسلم أيضا سادسا ما أخرجه مسلم أيضا من حديث أبي بكر عمارة بن رؤيبة عن أبيه رؤيبة رضي الله عنه أنه قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. <تصفيق> لن يلجى النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أي صلى الفجر والعصر وهذا وعد والوعد كما هو معلوم عند العلماء من أهل السنة حتى يتحقق للعبد ينبغى أن لا يعارضه وعيد آخر قد يمنع تحقق هذا الوعد في حقه يعني المرجئة أخذوا بالوعد المطلق فاعتبروا أن أي وعد من الله عز وجل في كتاب والسنة يتحقق لكل العباد على هكذا إن الله وعد أن من صلى العصر ومن صلى الفجر أن لا يالج النار والله لا يخلف, لا يخلف وعده بلا شكل ولكن الله قد توعد أيضا على أشياء أخرى <تصفيق> قد يقع نفس هذا العبد الذي صلى العصر في وعيد هذا الوعيد قد يترتب عليه أن يرتفع هذا الوعد أو أن لا يتحقق على الفور وأما الخوارج فإنهم أخذوا بالوعيد المطلق بخلاف المرجع على نقيد المرجع فاعتبروا أن أي وعيد توعد الله به عبدا على معصية أو حد خالفه يجب أن يوقع الله عز وجل هذا الوعيد عليه وأنه يخلد به في نار جهنم ولا يغفر له ألبتة فصار الخوارج عكس عكس فإنهم <تصفيق> الخوارج مكفرون بالمعصيه والمرجئه لا يعتبرون المعصية تؤثر في الإيمان اصلا فصاروا على على نقيضين السنة اهل السنه هم اهل الوسطيه فيهم فقالوا بالوعد والوعيد وعلى هذا المعنى أيضا لم يحمله الحديث التالي وحديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال ان من صلى البردين من صلى البردين دخل الجنه من هما الفجر والعصر صلاه الفجر وصلاه العصر هذه النصوص تدل على عظم صلاة العصر وأن الله قد جعل لها فضائل مخصها من هذه الفضائل ولذلك لا غرابة أن يقسم الله بصلاة العصر ما فأني أقول لا العصر يعني وصلاة العصر عليه عليه على القول الثاني وبعد القبر كفاية ونكمل تفسير الصورة إن يسر الله في المجلس القادم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم طيب كان هناك شيء من أخينا عبد الكريم الروسي أنا أسمع من أولا ثم أرى كان يريد أن يبلغكم شيء يبلغكم أسمع من أولا